وجي صحوف وخلي الميت يشوف ها ها ها ها ها يا المهدي ولد هل اللي يا مهدينا والالف مبروك اللوله الف مبروك اللوله مبروك عامل اسلام يداهل الهذوله يستاهل اهل الولد روح قدامي يمدهوف اشوف من عند تريد تروح من هوف اشوف الروح حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسه السلام العطوان يستاهل دي روحي وجل لي ماي سويتي انا هي هي هي هي يا الماتي جننني العشق يا ناس ريقت عننا محبوبي ريقت عننا محبوبي ودر العشق ما يرحم يا روحي من العشق ذوب وي روحي من العشق ذوب تجلي الجرب نمشينا ولد حلي انا يا لولا ما هو عامل اسلامي ضال له هوله يستاهل اهل هوله احيانا اللي بيسكت ويخلي المعيشه تمشي اتعنا وجهه السوق وخلي المعيشه تمشي هاي هاي هاي هاي يا المهدي اولاد اهلنا المهدينا يا روح الكربله روح الكربله عادت الليله وبالمولود هنيله ايوه طب حطت الليله وبالمولود هنيله يا الهادي يا الهادي ولد حليله مهدينا والف الف مبروك اللوله ما مو الاسلام يستاهل هذه مشاي مشايحتنيت اليوم قاص انا قاصت مرقد حسين shay'a dunya dunya qasr marqada hsiani qasr marqada hsiani marqada kan alqasid hanak walla arjook mashini walla arjook انت اسا سوكيه والتوزيع الكلمات للشاعر الحسيني مصطفى العبودي اداء خادمكم مرتضى العبودي المنتج المنفذ ابو عبد العطواني